أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس بالوان تؤذوا وَاَكُم كَبَلاَ مَشْرِكٌ عَلَمٌ وَرِفٌ الْبِرَّ من آمن البضّ من آمن بالله. والملائكة وَالْكِتَابُ عِنْدَ النَّبِيّ نُؤَاتِ المساكين وابن السبيل والسائلين وفي الذقاب وأقام الصلاة وآت وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا والصابرين في البأسات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 الحر بالحر والعبد بالعبد والأنسى بالأنسى <تصفيق> يا لاك صص في القتل فَمَنٌّ فِيهِ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَالتَّبَاعٌ غَيْرِ الْمَعْرُوفِ وَآدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ وذلك تخفيكم من ربكم ورحمكم فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يأول الألباب لعلكم تتقوى.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 المتقين فمن بدله بعد ما سمعه فإنما مَا عَلَى الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ فَمَن خَافَ مِن مُّصْجَدِن فَمَأْوَا فَمَا أَسْمَن فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِم إن الله غفور رحيم إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتبا كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فمن كان منكم مريض أو على سفر فعدة من أيام أخر و وَأَنْتَ صُومُواْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ Yeah, yeah. ومن شيد من قومه رفعه للعصم ومن كان مريض او على سفر أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم اليسر لتكمل دا تولي الله بك الصر ل يريد بكلنس نر تملور لا يدت ولتقملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم يريد ذات والتكب تُكملُ العدة وَلَتُكَبِّرُ اللهَ عَلَى مَا هَذَا كُمْ وَلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قُرِب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 وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَغْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِبُ أحل لكم ليلة الصيام الرفة إلى نساء عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابْعُونَ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَبَتَعُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وشربوا حتى يتبين لَكُمُ الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر <تصفيق> ثم أتم قيام إلى الليل ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد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 ولا تكونوا أن مالكم بينكم في الباطل وتدعو يَسْتَأْلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ الَّتِي كُلُهُ يَمَوَكِّيَتُ لِلْنَاسِ عَنْ وليس البرب أن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البرمن اتقى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبَوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ <تصفيق> اللَّهَ لَا لا يحب الماتدين هدوء انما لا يحب الموت دينا تقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم في فإن قَاتَلُوكُمْ فَقَتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ إِنْ إِنْ تَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَطُورٌ رَحِيمٌ وَقَاتِجُوهُمْ كون فتن تو و <تصفيق> الشهر الحرام بالشهر الحرام والقرمات قصاص سواس <تصفيق> تقوم <تصفيق> <تصفيق> بأيديكم إلى التهلكة ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ بارك بارك بارك بارك بارك بارك بارك بارك وَأَثِمُّ الْخَجَّ وراء الله فإن أحصرتم فما استيسر من وأثم الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلق رؤوسكم وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا اَوْ بِهِ أَذَمْ مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ إذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما من فَإِذَا آمَنْتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ اتقوا الله ليله واتقوا الله لعللهم ان الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فينا الحج فلا رفث ولا خسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ أُولِي الْأَلْبَابِ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّنْ رَبِّكُمْ فإذا أبنتم من عربات فاذكروا الله عند المشعر وَذْكُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِن كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ باز الناس واستغفر الله واستغفر الله ان الله رفور فإذا قضيتم مناسككم فذكر الله ذكركم ما أو أشد ذكره فمن الناس من يقول ربنا ومنهم من يقول ربنا آتنا في حسنة وفي وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب For اتقوا الله وتكون الله واتقوا الله واتقوا الله وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْئِذُ اللَّهِ عَلَى ما فِي وَهُوَ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 وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ تَقِلَّهَا أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالِثَّم فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ بِغَيْرِ آبَاءٍ الله ضَلٌّ لَّا بِالْعِبَادِ یا مذوم مبيد فإذ الله ترجع الأمور سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بين One day كفوا الحياة الدنيا ويسقون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء الدنيا ويَسْقَوُنَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا وَبَاقَوْا مِنَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ